بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منهما ازوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتُوا الْيَتَامَى اموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطير ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا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 وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طرن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفاء أموالكم الأرض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 مِنْهُمْ رَشَدًا فَرُدُّوهُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تَرُدُّون إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا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 119. ولكم الربو مما تركوا من بعد وصية يوصين بها أودين 110. ولهن الربو مما تركتم إن لم يكن لكم ولدوا فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترثتم من بعد وصية ان توصون بها او دين وان كان رجل يورث كلالة او امراة وله اخ او أخر لكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيه يوصى بها 117. وصية من الله والله عليم حليم 118. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين واللاتي يفتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم اربعه منكم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 عليهم وكان الله عليما حكيما اوليس التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان حتى اذا حضر احدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا رب لا تَعْظُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا تكرهه شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا وان اردتم استبدل لزوج ما كان زوج واتيتم احداهن نفقا فلا تاخذوا منه شيئا اتاتخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا الا تنكحوا ما نكح اباؤكم النِّسَاءَ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا كل ما عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي اضعمكم واخواتكم من الرضاعه واخواتكم من الرضعات واماء نسائكم وربائكم اللاتي في حضوركم ووابائكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتن دهنهم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 وَأَن تَعْمَلُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُذِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِبِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُ فَنَفَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما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 انكحوا النبا باذن اهلهن وااتوهن اجورهن بالمعروف محصنات محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا احصن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 تَتْبَعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم وَقُلِ الْقَلْبُ إِنْسَانٌ ضَعِيفٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا أَتَجْتَنِبُ كَبَائِرَ مَا تُؤْمَرُ أَوْ تَنْأَى عَنِ النُّونِ 119. ونكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما 110. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض 111. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فَإِن أَطَعْنكُم فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا عَنِ وَضَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا فَأَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم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 والذين ينفقون اموالهم لانا الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وما مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مَنْ يَشَاءُ أَجْرًا عَظِيمًا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 لا سفر او جاء احد منكم من الغائص او لمستم النساء اول لمستم النساء فلم تجدوا ما ان فتيم 121. طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 122. إن الله كان عفوا غفورا 123. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشفعون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين يدعون يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا واطينا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاءَنَا لَيَنبَأَنَّهُم بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ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 يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم امنوا بما نزلنا مصدق لما معكم لن قبل ان تقوم سووها فنردها على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 ان كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مزينا الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا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 كِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَانِنَا مَسْئِرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كلما نضيت جلودهم بدلناهم جلودا غير آل يذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما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 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعبل إن الله نعم ما يعبكم به إن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 المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا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 قَالُوا إِنَّهُمْ إِظْلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءَكَ فَتَسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا يَحْكُمُكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا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 وَإِذَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَدَيْنَا هُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكُم فَنفِرُ صَبَاتٍ أَوْ انفِرُ جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُم لَمَن لَا يُبَطِّئَن فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِلَّا إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم لا يكوننك ان لم تكن بينكم وبينه موده ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياه الدنيا بالاخره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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا ضَاغُوا فِي أَمْرِهِمْ وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ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 هُنَا حَدِيثا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَوْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا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 وَيَقُولُونَ قَائِمَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتَ صَائِفَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَبِيتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا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 قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَنَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَكْلِيلًا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَحِيَّتُكُمْ صَلَامٌ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ 119. لا ريب فيه ومن أصفق من الله حديثا 110. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا 111. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودلو لو تدخرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقَتْلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ حَصَرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُجَاهُوكُمْ حَصَرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِن يَتَّزِلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ أَغْرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يُؤْمِنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ قُل لَّن نُّرَدَّ إِلَى الْفِتْنَةِ وَلَوِ اسْتَطَعْنَا إِلَّا إِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَفْسُحُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقَتِلُوهُمْ حَيْثُ تَقَفَّأْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا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 وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميساق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة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 فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ نَسْتَؤْمِنُ مُؤْمِنًا تَرْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بَعْدَ اللَّهِ مَغَانِمَ كَثِيرَةً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 وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما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 ومن يخرج من بيته مؤذرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله وفورا رحيما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 وَإِذَا قُمْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَيَأْخُذُونَ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَاءِ فطائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم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 لِحَتَكُمْ وَاخْذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَذَكِّرُوا اللَّهَ صِيَامًا وَقُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طَمْأَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ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 الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما 111. ولا تجادل عن الذين يغتانون أنفسهم 112. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما 113. يستخقون من الناس ولا يستخقون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها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 ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يغم به بري فَقَد احْتَمَلَ بَئْسًا وَإِثْمًا مُبِينًا أَرَأَوْا لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّطَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يَضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ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 لا تغير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما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 يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا ضللنهم ولا امنينهم ولا امرا هُمْ فَلَا يُبَدَّلُ كُنَّا أَنعَامٌ وَلَا آمِرًاهُمْ فَلْيُغَيِّرُنْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا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 ليس بأمانيكم ولا أمان أهل الكتاب من يعمل سوء أن يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا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 انه ما كتب لهم الا التي لا تؤتونهن ما كتب لهم وترضون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدين وان تكونوا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما واين امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَصْدِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ لا تَمِيلُ كُلَّ المَيْلِ فَتَذَرُوها كَالمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَسُؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُنِل اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُؤَخِّرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين اي يبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا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 ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتوح من الله قالوا الم لم نقم معكم وان كان للكافرين نصيب قال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 مُذَرِّبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا كلاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يتي الله المؤمنين اجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما اَنْتُ بُدُ خَيْرًا أَوْ تَخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَتَّفُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَفْتَرِي بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ ذَلِكَ سَذِيلًا <تصفيق> أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَاعْتَبَرْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا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 فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا الليل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ الطُّورَ بِمِنْفَثٍ وَقُلْنَا لَهُ مُدْخِلُ الْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْثَوْا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا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 والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما ان ا وحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبي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 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ إِن تَقُولُوا فَقَدْ أَحْسَنتُمْ قُرْبَانًا إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 سيره يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فاما الذين امنوا بالله والله اصم به فسيدخلهم في رحمه منه فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام إِنَّ الْمُرُوءَةَ لَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ إِخْتَانٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكْتَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكْتَ